فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسر أنتم يا معشر المنافقين في الكفر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 من ذلك مثل تمتع الأمم المكذبه السابقه بنصيبهم وخضتم في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسولهم أولئك المكتصفون بتلك الصفات الذميمه هم الذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك إذن في هذه الآية الكريمة ربنا جل جلاله يقول الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا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 وتجد ما الذي صد كثير من الناس عن فهم القران ضدهم أن الذي فيه من قصص الأولين وأخبار المثابين والمعاقبين من أهل الأديان اجمعين أن ذلك إنما مقصوده الإخبار والقصص فقط كلا وليس كذلك فمقصود هذه القصص الاحتبار والتنبيه لمشاهد متكررة في هذه الأمة من نظائر جميع أولئك الأعداد وتلك الأحوال والاثار إذن الإنسان عليه أن يعتبر بقصص السابقين. وحينما تنظر في مناسبة هذه الآية للذين من قبلكم لما كان حاد المنافقين في الإقبال على هذه الدنيا العاجله لكونها حاصلة وتجدهم أيضا معرضين عن العاقبة وهي الآخرة لماذا؟ لأنها غائبة مشابها لحال من كان قبلهم من الأمم الخالية والقرون الماضية بين لهم ذلك وختم ببيان سوء أحوالهم وقبح مآلهم بتلاشي أعمالهم فهذا هو السبب الذي جعل المنافقين يغرقون في باطلهم أنهم لم يتفكروا بالآخرة فربنا قال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا اي فعلتم أيها المنافقون والكفار كفعل الذين من قبلكم لكن ما الذي سيحصل سينزل بكم من العقوبات مثل ما نزل بهم علما أن السابقين كانوا أقوى فقد كانوا اقوى منكم وأكثر منكم أموالا وأولادا وتأمل في ما يتعلق بما جعل من انشغال الناس بشهوات الدنيا قال فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم أي تمتع كفار الأمم الماضية بنصيبهم المقدر لهم من الدنيا وشهواتها مؤثرين له على نعيم الآخرة فتمتعتم أيها الكفار وأيها المنافقون بنصيبكم من شهوات الدنيا وأعرضتم عن الآخرة كذلك كما تمتع الكفار الذين من قبلكم بنصيبهم وهذه الشهوات التي خلقها الله تعالى خلقها لحكمة والمحرم هو الاعتداء فيها قال وخذتم كالذي خاضوا لما ذكر الشهوات ذكر الشبهات لما بين تعالى مشابهه هؤلاء المنافقين لأولئك المتقدمين في طلب الدنيا وفي الإعراض عن طلب الآخرة بين حصول المشابهه بين الفريقين في تكذيب الأنبياء وفي المكر والخديعه والغدر بهم فقال الله تعالى عنهم وخذتم كالذي خاض أي وخذتم يهلك الكفار والمنافقون في الكفر والكذب والباطل والشبهات والاستهزاء مثل الخوض الذي خاضه أصحاب الأمم السابقة لكن ما النتيجه لأولئك حتى يدرك هؤلاء المخاطبون عاقبة أمرهم قال أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أي أولئك الذين تمتعوا بشهوات الدنيا وخاضوا في الباطل بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يقبلها الله تعالى منهم ولا يثيبهم عليها إذن خسر الدنيا لم ينتفع من حياته وخسر الاخره ثم قال تعالى وأولئك هم الخاسرون أي وأولئك هم المغبونون بحرمان الخير العاجل والآجل وحصول العقاب في الدنيا والآخرة إذن هكذا ينبغي على الإنسان أن يحذر الأمر غاية الحذر على الإنسان أن يحذر الأمر غاية الحذر وتأمل هنا فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم في الدنيا والخلاق هو النصيب والحظ من الخير وذلك ربنا جل جلاله يعطي كل إنسان قوة وشيء فينبغي الانسان الإنسان يضع هذه النعم في محلها قال وخذتب اي دخلتم في الباطل وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون فمن جاء هنا وأولئك هم الخاسرون لبيان خسرانهم الكبير ثم قال الله تعالى ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم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 وقرى قوم لوط جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحه والحجج الجليه فما كان الله ليظلمهم فقد انذرتهم رسلهم ولا كانوا انفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله اذا الم ياتهم هذا استفهام للتقرير والتحذير استفهام ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة والمؤتفكات أي مداع قوم لوط اتفكت بهم أي انقلبت وأصف أفك يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته أتتهم رسولهم بالبينات أي بدلاء للصدق والحق ولذلك طالب العلم ينصر هذا الدين ويبين دلائل الحق وينشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وينشر دلائل النبوة لأن كل انسان مكلف بأن يقوم بواجب الرسول صلى الله عليه وسلم أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم هذا تأكيد أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم ولا يهضم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هذا التعيس الذي ظلم نفسه عيادا بالله بأي شيء ظلم أنفسهم أي بالكفر والتكذيب وترك شكره تعالى وصرفهم نعمه إلى غير ما اعطاهم اياها لأجله فاستحقوا بذلك العذاب كانوا أنفسهم يظلمون وهنا تامل كانوا أنفسهم يظلمون يعني فعل ماضي كانوا يظلمون فعل ضارم معناه أنهم يستمرون في ذلك والذات الكافر مخلد بالنار إنه قد نوى أن يبقى على هذه والمؤمن عمله باقي لأنه أيضا ينوي البقاء على طاعة الله سبحانه وتعالى إذا هذه الآية يعني مناسبتها لما قبلها فربنا جل جلاله لما شبها المنافقين بالكفار المتقدمين في الرغبة في أي شيء في الدنيا وتبتدي الانبياء كان لفظ الذين من قبلكم فيه إبهام نص على طوائف باعيانها سته لأنهم كان عندهم شيء من أنبائهم وكانت بلادهم قريبة من بلاد العرب وكانوا أكثر الأمم عددا وأنبياؤهم أعظم الأنبياء فقال تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم أي ألم يسمع المنافقون والكفار خبر إحلاكنا الأمم الكافر الماضية ثم بين ربنا جل جلاله من أولئك الأمم فقال قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أي قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح وقوم ابراهيم وأهل مدين قوم شعيب وأهل قرى قوم لوط التي انقلبت بهم فصار أعلاها أسفلها أتتهم رسلهم بالبينات أي تلك الأمم جاءت تلك الأمم رسل الله بالمعجزات الواضحات فكذبوا الرسل فأحلكهم الله تعالى ومن يقرأ القرآن يجد الآيات كثيرة في بيان الامم التي أحلكها الله تعالى كما في سورة إبراهيم ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسولهم بالبينات وتأمل هنا لا يعلمهم إلا الله فهم كثر ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر القريبين من العرب الذين كانت أخبارهم معروفة ثم قال تعالى فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي فما كان الله ليظلم تلك الامم المكذبة بإهلاكهم قبل إقامة الحجة عليهم ولكن كانوا يظلمون أنفسهم بالكفر بالله وعصيانه وتكذيب رسله فاستحقوا عقابه كما قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافل إذن السعيد الآمن يقوم بدعوة الخلق إلى الله تعالى لاجل أن يكون حجة لله على الناس ولأجل أن يسعى على فكاك الناس أجمعين فإذا نويت هذه النية كتب الله لك اجرا على عدد الناس طبعا دحين حينما تنوي لا بد أن تقوم بأعمال وهذه الأعمال يعني تدل على صدق النية نعم. ثم قال تعالى بعد ان ذكر حال المنافقين ذكر حال المؤمنين ونحن نعلم بأن القرآن مثاني قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار وبعض وأعوانهم لجمع الإيمان بينهم يأمرون بالمعروف وهو كل محبوب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 وارحمنا في هذه الساعة وفي جميع الساعات واجعل خير ايامنا يومنا القارك يا ارحم الراحمين ان الله عزيز لا يغالبه احد حكيم في خلقه وتدبيره اذا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض طب هنا عبر في جانب المؤمنين والمؤمنات بانهم اولياء بعض للإشارة إلى أن اللحم الجامع بينهم هي ولاية الإسلام، فهم فيها على السواء ليس واحد منهم مقلدا للآخر ولا تابعا له على غير بصيرة، لما في معنى البلاية من الاشعار بالإخلاص والتناصر بخلاف المنافقين، فكان بعضهم ناشئا عن يعني من بعض في مدانهم إذن البلاية بين المؤمنين بعضهم أولياء بعض أي قلوبهم متحدة في التوادي والتعاطف والتراهب والتناصر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذه الخصلة هي أعظم الخصال ويقيمون الصلاة والصلاة هي أعظم المعروف لما ذكر المعروف ذكر بعض أفراد المعروف والصلاة, والصلاة أعظم المعروف وهي مقابله لما سبق من خصال المنافقين نسوا الله فنسيهم ولذا ربنا قال عن صلاة قال وأقيم الصلاة لذكري فقال هنا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه فخصص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من جملة العبادات لكونهما الركنين العظيمين فيما يتعلق بالأبدان والأموال ولأن في الإخلاص تحقيق ولأن في الصلاة تحقيق الإخلاص لله ولأن في الزكاة تحقيق الإحسان للعبد وسر السعادة في هذه الدنيا أن يكون الإنسان مخلصا لله محسنا لعبيد الله سبحانه وتعالى ويطيعون الله ورسوله اي عموما أولئك سيرحمهم الله طبعا أولئك اسم إشارة للدلاله على أن ما سرد بعد اسم الإشارة يعني صاروا احرياء به من أجل الأوصاف المذكورة قبل اسم الإشارة سيرحمهم الله نسأل الله رحمته إن الله عزيز حكيم فربنا جل جلاله خاتم الايه ان الله عزيز حكيم تعليل لجمله سيرحمه الله اي إنه تعالى لعزته ينفع اولياءه و لحكمته يضع الجزاء لمستحقه ولذلك هذه الايات يعني يقف الانسان عندها مليا معظما اياها منتفعا بها و منها ما يتعلق بامر المؤمنين اذن يخبر تعالى أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أنصار بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤدون الصلاة المفروضة كما يجب ويعطون الزكاة لمستحقيها ويتحرون في ذلك ويفرحون لما يعلمون مستحقا فيعطونهم ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله تعالى إن الله عزيز حكيم ويخبر تعالى أنه وعدهم جنات تجري من تحتها الأنهار كما في الآية التي نقرأها الآن فقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وعد الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أم يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحتها تجري الأنهار من تحت قصورها طبعا أجمل مناظر مناظر الماء مع الشجر ماء تثيل فيها دائما لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنه في جنات إقامة كيف الدنيا مهما تنعم بها الإنسان يتنقص بأنه سيرحل عنها أو أن النعيم الذي عنده سيرحل عنه في حياته قبل وفاته ورضوان يحله الله تعالى أكبر من ذلك كله ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز فتأمل الأخ الكريم هذه قال رضوان من الله ورضوان من الله يحله على اهل الجنة أكبر مما هم فيه من النعيم فإن نعيمهم لم يطل إلا برؤية الله سبحانه وتعالى ورضوانه عليهم ولأن الغاية التي امها العابدون وقصدها والنهاية التي سعى نحوها المحبون رضا رب الأرض والسماوات فهو أكبر من جنات النعيم نعم فربنا جل جلاله يخبر أنه وعد جنات تجري من تحت اشجارها الأنهار ما كثين فيها أبدا ووعدهم أن يسكنهم منازل حسنة لا عيب فيها في جنات إقامة دائمة والإنسان يرزق في بيت أو في شقة قد يؤذى من جيرانه ليلهم تحته أو فوقه أو منهم بجواره أو لا يستطيع أن يأخذ راحته فهذه العيوب تذكره بأن منازل الاخره ليس فيها عيوب فكل عيب في الدنيا يمر بالانسان يستذكر الكماد الذي أعده الله تعالى لعباده إذا ووعدهم أن يسكنهم منازل لا لاعب فيها في جنات إقامة دائمة لا يخرجون منها ورضوان منه تعالى عن المؤمنين والمؤمنات أعظم من نعيم الجنة ذلك الذي وعد الله به المؤمنين والمؤمنات هو الفوز العظيم فالإنسان عليه أن يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من هذا الخير والذلك لما وصف الله تعالى المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة ذكر عقيبه أنواع الوعيد في حقهم في الدنيا والآخرة، وذكر بعده في هذه الآية كون المؤمنين موصوفين بصفات الخير وأعمال البر وهي ضد صفات المنافقين وايضا ذكر ربنا جل جلاله ما اعده الله لعباده مما لا عين ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولما بينا سبحانه وتعالى أن المنافقين بعضهم من بعض ما توعدهم به وما استتبعه من تهديدهم بإهلاك من شابهوه وختم بما سبب هلاكهم من إصرارهم وعدم احتبارهم عطف ربنا جل جلاله في بيان حال المؤمنين ترغيبا في التوبة وطمعا في مثل حالهم فالمؤمن يسعى تتأمل هذه الآيات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ما اجمل المحبة في الله أي وأما المؤمنون والمؤمنات فبعضهم أنصار بعض متحابون في الله متعاطفون غير متفرقين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وتأمل هذه الخصة العظيمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أي المؤمنون والمؤمنات يأمرون بالناس بكل خير يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح وينهونهم عن كل شر يبغضه الله من الكفر والشرك والمعاصي ولذلك هذه الخصالة ينبغي على الإنسان أن يتخلق بها وأن يجاهد نفسه عليها وأن يكون الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير بل حتى في حاله في تصرفه مع أهل بيته مع جيرانه يكون مطبقا لأجل أن يؤثر بهم وتأمل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي ويؤدون الصلوات المفروضة بشروطها وأركانها وسننها ويعطون زكاة أموالهم لمستحقيها ويتحرونهم وتأمل ويطيعون الله ورسوله أي ويلازمون طاعة الله تعالى فيما أمرهم به أو نهاهم عنه ويلازمون طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما أمرهم به ونهاهم وتجدهم يتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرون صحيحه من ضعيفه وينشرونه بين الألم وتأمّد البشار التي بشرهم الله بها قال أولئك سيرحمهم الله أي هؤلاء الذين هذه صفتهم سيرحمهم الله في الدنيا والآخرة وتأمل من الذي يرحمهم يرحمهم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى فقال إن الله عزيز الحكيم أي إن الله تعالى ذو عزة فمن أطاعه أعزه ومن عصاه وكفر به فإنه ينتقم منه لا يمنعه منه مانع ولا ينصره منه ناصر فهو قوي قاهر حكيم في انتقامه منهم في جميع ما يفعله فيضع كل شيء في موضعه اللائق فربنا جل جلاله بحكمته إذا ختمت هذه الصفحه الكريمة بهذه آية وأنا أكرر قراءتها عسى الله أن يجعلني واياكم من أهلها وعلى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم أي بشارة أعظم من هذه البشاره لما ذكر الله تعالى الوعد في الآية الأولى على سبيل الإجمال ذكره في هذه الآية على سبيل التفصيل وذلك لأنه تعالى وعد بالرحمة ثم بين في هذه الآية أن من من رحمته هذه الأشياء وايضا لما أعقب المنافقين بذكر ما وعدهم به من نار جهنم اعقب المؤمنين بذكر ما وعدهم به من نعيم الجنان وايضا لما ذكر الله تعالى كون المؤمنين موصفين بصفات الخير واعماد البر ذكر بعده انواع ما عد الله لهم من الثواب الدائم والنعيم المقيم كي لا يفرط الإنسان في الأعمال الصالحة. وقد قلنا في مجالس متعدة أن التفريط في الأعمال الصالحة مرض خطير أخطر من مرض كورونا الموجود الآن وأخطر من مرض السرطان والعياذ بالله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أي وعد الله المؤمنين والمؤمنات بساتين تجري من تحت أشجارها أنهار الجنة ما فيها أبدا كما قال ربنا جل جلاله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ضلا ضليلا تأمل ومساكن طيبة في جنات عدم الله سبحانه وتعالى أسكننا في ديارنا بيت ولما جئنا في غربتنا اسكننا الله تعالى بيتا فأسأل الله تعالى أن يسكن من اسكننا في الجنان ومساكن طيبة في جنات عدن أي بوعد الله المؤمنين والمؤمنات أن يسكنهم منازل حسنة لا عيب فيها مبنية في بساتين إقامة دائمة لا يخرجون منها من الأحاديث في ذكر الجنة كثيرة منها ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن الأحاديث في وصف الجنة كثيرة وقال ان للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا وتأمل هذه جنان اللؤلؤ وأن المرأة التي لا تسخب على زوجها ولا تقهره ولا تؤذيه وتهيي له الجو الملائم تنال ما تنال كما نالت خديجة حينما بشرت ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا سخب فكما أنها أراحت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم أراحها الله تعالى ببيت من لؤلؤ وتأمل هذه الآية ورضوان من الله أكبر أي رضا الله تعالى عن المؤمنين والمؤمنات أعظم وأفضل مما هم فيه من نعيم الجنة ولذلك يقول جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم فيقولون ربنا وما فوق ما أعطيتنا يقول رضواني أكبر فرضوان الله تعالى هو أعظم رضوان وتأمل كيف ختمت هذه الآية بل كيف ختمت هذه الصحيفة حتى نعلم أن النجاة بالتمسك بكتاب الله تعالى أي قال ذلك هو الفوز العظيم أي ما وعد الله تعالى به الممنين والممنات من النعيم والرضوان في الآخرة هو النجاة العظيمة والظفر الكبير لا أكبر ولا أعظم منه إذا ينبغي على الإنسان أن يتدبر ايات هذا القرآن وأن يعمل بها من فوائد الآيات سبب العذاب الكفار والمنافقين واحد في كل العصور وهو إثار الدنيا على الآخرة والاستمتاع بها وتكذيب الأنبياء والمكر والخديع والغدر، إهلاك الأمم الاقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكذيبه الأنبياء فيه عظى وعبرة للمعتبرين من في العبرة سميت عبرة لأن الإنسان يعبر بها من مواطن الهلاك إلى مرافئ النجاة أهل الإيمان رجالا ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف رضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات لأن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانيه هذه هي الفوائد أربع فوائد ذكرها الأخوة في هذا الكتاب المقتصر في التفسير وبالإمكان أن نضيف أولا النجاة في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنما باتباع ما جاء به المرسل ولكن تتأمل ربنا جل جلاله قال أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم إذا الإنسان يتبع ما جاء به الرسول ويعتصم بالكتاب ويعتصم بالسنة ثانيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز الصفات التي تميز بين المؤمنين والمنافقين فينبغي على الإنسان أن يتحلى بهذه الصفة اسال الله أن يخلصه من خصله من اتصال المنافقين ثالثا في قوله فاستمتعتم وخذتم خبر عن وقوع ذلك في الماضي وهو ذم لمن يتصف به ويفعله إلى يوم القيامة وهذه مسألة تمر بالقراء كثيرا تمر بهم موعظه ونحذر الناس يقول هذه نزلت في الكفار نقول نعم أن تخذ العبرة واحذر هذه الخصلة التي ذكرها الله تعالى في أولئك نعم رابعا فساد دين الرجل إما بالاعتقاد الباطل والتكلم به والعمل بالباطل وهذا هو البدع والثاني اتباع الهوى أن الإنسان يتبع هواه ويتبع ما يشتهي وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار والاعتقاد الباطل واتباع الهوى أصل كل شط وفتن وبلاء وبيهما كرد بيت الرسل فعلى المؤمن أن يحذر صنفين أن يحذر صاحب هوى فتنته هواه وأن يحذر صاحب دنيا أعجبته دنياه ولم حينما تتأمل سورة الفاتحة كلما تقرأها تجد أن سورة الفادهة قد حذرت من هذين النوعين وأنت تسأل الله تعالى أن يجنبك طريقة هؤلاء سادسا الاستمتاع بالشهوات المحرمة داء العصات والشبهات داء المبتدع والانسان يجعل نفسه على ما يحبه الله حتى في قلبه يجعل قلبه على ما يحبه الله وعلى ما يريده الله سادسا النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تتذكر بالله ولا بأمر الله تعالى وتعميها النعمة فلا تنظر إلى أن هذه النعمة ستزل هو الواجب على الإنسان أن يعيش بين مطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس حتى يعرف الإنسان حقيقة نفسه سابعا التحذير من التشبه بأهل العصيان ففي قوله جل جلاله فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وهذا توبيخ من الله تعالى لمن تشبه بأهل الشر في شيء من قبائهم وكذلك الذي يجلس ينظر إلى اهل الشر عليه أن يحذر هذا ثامنا على المرء ان يتذكر وأن يأخذ العظم بما قرب منه أكثر فربنا جل جلاله ذكر الامم القريبة قال ألم ياتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وأصحاب مدينة وأصحاب مدينة والمؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فعلى ان يتذكر ويأخذ العظم بما قرب منه أكثر فإن الله خص هؤلاء بالذكر لما عند العربي من اخبارهم وقرب ديارهم تاسعا المؤمن يحب المؤمنة وينصره بظهر الغيب وإن تناءت بهم الديار عاشرا هذه الأمور الخمسة المذكورة من صفات المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف واحد ويلهون عن المنكر اثنين ويقيمون الصلاة ويؤثون الزكاء أربعة ويطيعون الله ورسوله هذه الأمور الخمسة بها ينماز المؤمن عن المنافق فالمنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف والمؤمن بضده والمنافق لا يقوم إلى الصلاة إلا مع الكسل والمؤمن بضده والمنافق يبخل بالزكاه وسائر الواجبات والمؤمنون يؤدون الزكاة والصدقات المنافق تخلف عن الجهات والمؤمن يسارع لنصرة دين الله تعالى وتأمل الآن كثير من الإعلام والعياذ بالله يتوجه إلى طريقة اهل النفاق. هذه عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج حفظ الفضائل ومنع فشو الرذائل وهو صمام الأمة للأسرة والمجتمع من كل شر ولكن هذا ال الآن الثالوث الفضائيات والهواتف والخطوط الاثيريه والفضائيات والانترنت هذا الثالوث لا يستطيع الانسان ان يجنب نفسه من الشر حتى يزرع في قلبه مراقبه الله سبحانه وتعالى ثاني عشر وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليست خاصه بالرجال بل على النساء كذلك وكيف طبعا هذا يكون خاصا في حقول النساء ومجامعهن وعند تجد الآية والمؤمنون والمؤمنات ثالث عشر لا يجوز اجتماع طائفة وتحزبهم على التناصر مطلقا بحيث ينصر بعضهم بعضا في الحق والباطل بل الواجب على الجميع اتباع بل واجب على الجميع اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إخوة يجب موالاة بعضهم بعضا رابع عشر رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها لأن رضا صفة الله والجن خلقه وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمال إذا الإنسان لما يترك المعصية لله تعالى فهو راض عن أمر الله تعالى في الانتهاء عن المعاصي لما الإنسان يصبر على القدر المؤلم فهذا من رضاه عن ربه سبحانه وتعالى الإنسان لما يؤدي الزكاة ويؤدي الصدقات ويؤدي الصيام ويؤدي القراءة هذا لرضاه عن أمر الله سبحانه وتعالى فينبغي على الإنسان أن يحقق هذه العبودية لينال هذا الجزاء الكبير خامس عشر الله أصلم لجميع الخيرات ومن نال رضا الله نال كل خير هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته